لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ل ي س ع ل ي ك هداهم و ل ك ن ا ل ل ه هدي من يشاء و م ا تنفقوا من ف خير ل أ ن ف س ك م م و ا تنفقون إ ل ا ابتغاء م ي ه موسوعه ن خير ي ف ي ك أ ن ت النابلسي ت ظ م و ل ل ف ق ي ب للعلوم ا ن ضربا ي س الاسلاميه ج ه ل أغنيا ي ح ب ه م ا ج ه ل أ غ م ي س أ ل و ن النابلسي س ح للعلوم ا ن فإن خير ا ل ل ه به ع ل ي ه و م و خ و ف ع ل ي ه م و ل ا هم ي ح ز ن و ن ا ل ذ ي ن ي أ ك ل و ن ا ل ب ا ل ا ي ق و م و ن إلا موسوعه ا ي ق ل الذي ي ا ل ش ي ط ا ن من ا ل ذلك س ب أ ن إنما ه م طاروه ل ب ي ع م ث ل ا ل ر ب ا و أ ح ل ا ل ل ه ا ل ب ي ع وحرم ا ل ر ب ا ف م ي ه ف شركه ى وفنه الهدى شركه ومن ع ا دعويه ف غ ا ر ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ل ر ب ر ب ي الصدقاء والله لا يحب كل كفار كل يحب أثير م ن و ا و ع م و ا ا ل ص ا ل ح ا وأقاروا ت ا ل ص ل ا ة وأقاروا ا ل ص ل ا ل و م الاسلاميه خوف ع م اتقوا الله وذروا ما بقي من ا ل ر ب ا إ ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله, بحرب من الله ورسوله وَإِنْ َ ت ت ُُ ب م ْ ر و س ُ و َ ل ك ُ م ْ ل َ ا ت غ ْ ل ِ و ن َََ و ل ا ت ُ غ ْ ل ََ وَإِنْ كَانَكُمْ َ م ُ و ن ع س ْ ر َ فَنَظِرَةٌ إِلَى ٍ ي وَأَنْ تَصَدَّقُوا ل َ ك كُنتُمْ ُ م ْ إِنْ ت َ ع ْ ل َ م ُ و ن َ و َ ا ل ا س ل ُ م ي ه